「あなたは私の手 ل 借りてくれた人間を信じてくれた人間を信じて ل れた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれ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 「私は私のことです。 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اخترتك و اسماء الله ا ل الحسنى إ ه إ ل ا ف ع ب د ن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 و م ا ت くばやみい ي えかやみいねえかやみいね ي か ا みい ك えかやみいねえ ا やみいねえか ب ه いねえかや ن いねえ ل ي みいねえかやみいねえ ل ى みいねえかやみいねえかやみいねえかやみいねえかやみいねえかやみい قال ألقها يا موسى ف أ ل ق れたのですがここまで来てくれたのですがここまで来てくれたのですがここまで来てくれたのです ل こ و まで来てくれたのですがここまで来てくれたのですがここまで来て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 ولقد منلنا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه ُِ اليم بالساحل フェリーを見るのは私の عَيْنِي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 إ ذ ه ب ا الى فرعون إ ن ه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا اننا نخاف أ ن يفرط علينا او أ ن يطغى قال لا ت خ ا ف إ انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا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 「なぜならば私の手を借りてくれるのか」 َنزَلَ مِنَ فَأَخْرَجْنَا مِّن نَبَاتٍ أَزْوَاجًا السَّمَاءِ كُلُوا مَاءً وَرَّعَوْا أَنْعَامَكُمْ بِهِ إن شَتَّى「ほんのりの人生を歩んでいる」「َり合いを聞いている」「知り合いを聞い ه َ ا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ت ا ر ة أ خ ر ى